شتبت قصيدتي والقلب دام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا أصيح شرود وشعري خط من قان الدماء فأمتنا تذيب القلب هما وواقعنا المع. اشتركوا في التوار